कौन See? من هذه الغطبة المباركة وفي تلك الساعة الطيبة نبنى نكمل فيها بإذن الله جل وعلا ما قد شرعنا فيه من سلسلة مباركة في سيرة النبي الكريم من أولي العزم من واستخرجنا اصلا عظيما من اصول whatever Yeah. ان الله الا بينه هذا دعى النبي صلى الله عليه وسلم الى تفصيل وتقويه هذا الاصل العظيم ولما انطلق ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة في زمن الدعوه المكيه قد اخى بين المهاجرين بعضهم بعضا اخى بين المهاجرين حينما كانوا مجتمعين في دار الارقم بدار ابي الارقم في مهد الدعوه الاولى ثم لما هاجر الى المدينه اخى بين بين الانصار فضرب انواع الامثله في ذلك ولما جمعهم. في تشملهم فيوري كلمتهم. القصص فلها عن التناجش والتجاذب والطبا. عنه واحزابا ففرق جمعهم وأضعف كلمتهم وأوهن قوتهم فصارت له الثيانة. خلاص. إذا تشجتت الجموع وتناهره صارت له الثيانة. هذا ما فعله فرعون مع قومه مع الاطباء ومع بني إسرائيل. يستضعف طائفه ممن تحت حكمه وولايته ومصر كان فيها الاقباط وهم اهل مصر ومنهم فرعون في وكان فيها بني اسرائيل ايضا كانوا في مصر فكان يستضعف ويستذل اولئك يعني يستذل بني اسرائيل ان فرعون علا في الارض وجعل طائفة منهم يذبق أبناءهم ويستحي رسالهم إنه كان من المفسدين ثم قال الله جل وعلا ونريد أن نمنع الذي استضعفوا في الأرض ونجعلهم love ان ال ابي فلان في الصحيحين وفي غيرها ان ال ابي طالب ليسوا في الاولياء انما وليي الله Oh ahora bueno, ya... يتذاكر معهم حال بني إسرائيل فذكر له أن بني إسرائيل قد بشره بشارة من الخليل إبراهيم بأن الله سيبعث فيه نبيا، وقد بعث نبي الله يوسف ثم مات، فقال ليس هذا هو النبي الذي يقول يكون في مهنتك وخدمتك فقال اذا نتنبه عاما ونظر عاما فهذا الذي كان يحضر في قول الله جل وعلا ونبدل لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون قولكم لهذا واستغفر الله بمراعاه تلك الشروط وان الناظر الى التاريخ إلى تاريخ المسلمين لا يرى بوضوح ان الله جل وعلا قد مكن لنبيه الكريم ولاصحابه الاماج رضي الله عنهم اجمعين ولمن تبعهم من تمام التمكين مكن الله فملعوا الدنيا باسرها وتحققت بشاره النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل زوالي لي الارض فرايت مشارق الارض ومغاربها وان جبريل اخبرني ان ملك امتي قدر ما زوي لي منها فقد تحققت تلك البشار شرطا وضربا حتى وصل المسلمون في زمن او في اخر زمن الدوله الامويه في زمن سليمان بن عبد الملك بن مروان الى حدود الصين على يد القائد الفذ قتيبه بن مسلم الذي خرج على وقتله, وقتله سليمان بن عبد الملك وتوقفت الفتوحات عند حدود الصين وانما توقفت الفتوحات لخروج الثورات والمزاهرات التي قد قمنا ولا زلنا نقول ان الامه لن تجني منها الا كل شر وغيبه الشرعي هو الخروج على الحكام، والله لو تتبعت ونظرت في التاريخ لم أجد في زمن في زمن الصحابة الكرام معاوية بن أبي سفيان، في زمن معاوية رضي الله عنه وكان على الشام لما حدثت بعض الصواب. حتى يوضح دخول هؤلاء لماذا؟ لانه انشغل عن تلك الجوانب بما يحدث عنه في بلاده من خروج ثورات على عبد الملك بن مروان رَفَعَهُمْ على وَلَنَعِدَنَّ ان اصْطَعِفُوا على الذين استضعفوا في الارض وَلَنَعِدَنَّ دولة شيئا فشيئا حتى سقطت الخلافة الإسلامية وصارت الدولة العباسيه في. يا امانه يضعها الله جل وعلا في اعماق من يتحمل تلك الامانه وتلك خيريه يمنعها الله Wow,